الذين ظلموا أزواجهن وما كانوا يعبدون من دون الله إلى صراط وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بلهم اليوم مستسلمون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 اقطع علينا قول ربنا اننا لذائقون فاغويناكم انكم فانهم يوم في العذاب مشتركون ان كذلك نفعل بالمجرمين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 ذَٰلِكَ الَّذِي يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَفَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ جعلناها إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رؤوس الشَّيَاطِينِ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 وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قَالَ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون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 فكف ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله له للجبين وناديناه ان يا ابراهيم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 سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوز ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تعقنون وإن يونس لمن المرسلين إِذْ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبزحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن